هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فللظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم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 وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ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 ولا تصعر الخدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقوم وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله تخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيف وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقة، وإلى الله عاقبة الأمور. وَمَن كَفَا وَفَلا يَحْزُنكَ كُفْرُه إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْعَمِيدُ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 فَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُلِدُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِدُ النَّارَ فِي اللَّيْلِ وَتَقْرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك رآيات لكل صبار شكور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 يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُومِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير